و ق ع و س و ع ل ى ج ن و ب ه م و ي ت ف في ك ر و ن خ ل ق ا ل س م ا ا و و ت ا ل أ ر ربنا ض م الاسلاميه خ ق ت ه ذ باطلا ب عذاب ح ا فقنا ا ن ك ن ر ربنا إنك ما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 إ ن ك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل, أضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا واخرجوا أ من ديارهم واوذوا أ في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاكفرن أ عنهم سيئاتهم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 تقلب موسوعه النابلسي للعلوم ث ا ه جهنم ثم م أ و الاسلاميه ه جهنم م و لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات لهم ج ن ا تجري ت من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها نزلا من عند الله ش ر أ ه ل ا ل ك ت ا ب لمن يؤمن ب ا ل ل ه غير ر ب ح ل ه ذات مضمون ا ي ه م ا ش ع ي ن لله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 ا س ب ر و ا وصابروا ورابطوا واتقوا الله, واتقوا الله لعلكم تفلحون